عيون تذرف دمعها من دم وقلوب جرحها الألم وبحزن على وجه رتسم بالقدس بالأقصى الجريح. بالقدس والأقصى الجريح وكنيس دقت بالحزن أجراسها تنعي تنعي أبو عمار يمأسس الثورة مع الثوار يخس العدو اللي افتكر انه بقتلك انتصر يخسى العدو اللي افتكر انه بقتلك انتصر صوتك معانا يظل في كل الدروب صوتك معانا يظل في كل الدروب وطيفك معانا في الصباح وفي الغروب وطيفك معانا في الصباح وفي الغروب بالله بالله ما نبكيك إلا بالبرود بالله ما نبكيك إلا بالبرود بالله ما نرثيك إلا بالصمود احنق احنق قرير العين بجنان رب العالمين احنق قرير العين بجنان رب العالمين في كل قرية او مدينة فلسطين في كل قرية او مدينة فلسطين شعبك شعب جبار عمره مابلين عمره مابلين يا فلسطين لا تعتب علينا تجرعنا السم وعنك ما تخلينا يا فلسطين لا تعتب علينا تجرعنا السم وعنك ما تخلينا رغمي الاحصار ما ساونا الأعادي نمشينا الدرب عزم قوة وإرادة رغم الحصار ما ساونا الأعادي نمشينا الدرب قوة وعزمه وإرادة في آخر كنا بالصوط ينادي حقي بالقدس مع عودة أهالينا يا فلسطين لا تعتب علينا نشر على السمح سبب الله وحياة الرب العالي غير فلسطين ما بيضل علينا غالي خبص بالله وحياة الرب العالي غير فلسطين ما بيضل علينا غالي كنا المشوار أخطار وما من بالي كمل يا شعب مشوارك من بعدينا يا فلسطين لا تعني علينا تشرعن السب وعنك ما تخلينا. يا شعب تبقى حقوقك من صان تحرير العرض هاي بعنقك اماني سودك يا شعب تبقى حقوقك من صان تحرير الارض هادي بعنقك اماني ايا تفريق فيها اكبر خيان هادي الحقوق نحن لجلة ضحينا يا فلسطين لا تعتب علينا تشرع على السم وعنك ما تخلينا بي جبار ما بيها بالمنايا كرمال الدار يا ما قدم ضحايا شعبي جبار ما بيها بالمنايا كرمال الدار يا ما قدم ضحايا شيغوا شباه مع فتيان وصابايا ضحوا بروا كرمال كفلسطين يا مالسطين لا تعتاب علينا نشر على السم وعلم الأشراب تقع مرعات وردنا سمو الأذان ما حد سمع صيحتنا كل الأشراب تقع مرعات وردنا سمو الأذان ما عد سمع صيحتنا شعب الجبل قودنا بوحدنا بقوة تتحرر أراضينا يا فلسطين لا تعتم علينا الشر على السب وعنك نتمنى. لسانك إصبع يدك خليها إلا للرب هلها من لا تحنيها على لسانك اصبع يدك خليها إلا للرب هلها من لا تحنيها ترك لسانك وطالت تكره متو في اليد لا تخلو الأعاني يا فلسطين لا تعتاب علينا شر على السم عنك ما يا فلسطين لا تعتاب علينا nazam annak ma takhleen